وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا ل ن ه د ي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة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 ولقد م ا كانوا بآياتنا يجحدون و جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا